أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا 119. علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يَمَّا يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بِشْرَآءٍ مَائِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْرَ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا فيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك عليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقال الرسول يا رب إن قوم تخذوا هذا القرآن مهجورة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدن من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.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 ولقد آتينا منشى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية فأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرش وقرونا بين ذلك كثيرا وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتين على القرية التي أمطرت مطر السم فلم يكن بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسنفيعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل أرايت من اتخذ إلهه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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياء بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونشقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَثِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَّ جَلْ بَعْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ عِدْرٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَشَبًا وَصِهْرًا فكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا فَيَعْبُدُونَ مِنَ الْجُنُونِ اللَّهَ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ لَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ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 قَرَأَ أَرَادَ شُكُورًا فَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ جداً وقياماً، والذين يقولون رب نصرف عننا عذاباً جهنم، إن عذابها كان غرامة، إنها سائت مستقرة مقامة. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَمَامًا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزرم إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وما يلقون فيها تعية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرة مقامة قل ما يعبأ بكم ربي لا دعاء قد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَالُوا كَذَّبْنَا وَفَسَى يَأْتِيهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً فَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَيَضِيقُ صَدِّرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّمَا عَكُمْ إِشْتَمِعُونَ فَاتَّيَا فِرْعَوْنَ فَأُولَاءَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ فَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ مَا نَفَعَكَ إِذًا وَأَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ففررت منكم لما أخافتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نَعْمَةٌ تَمْنَهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتْ تَبْنِي إِسْرَائِيلَ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 قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي إرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما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 قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُرَابٌ مُبِينٌ وَنَسَى يَدَهُ فَإِذَا هِيَ يَبْيَضُّ نَاضِرًا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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السعرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السعرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السعرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السعرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا شف تعلم لئ qualifications أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرثمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فَكُنْتُمْ عَلَى مَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَٰبَنِي إِسْرَائِيلَ فأتبعوا المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فَكَانَ فكان فِرْقٍ فرق كالطرد العظيم وأزلفنا ثَمَّ الْآخَرِينَ. وَأَجِئْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا الْآخَرِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَتْلُ عَلَيْهِنَّ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ طَالَعُونَ عِبَدَ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ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 الأقدام، فإنهم عدل لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويُسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الَّوَالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ شَمِيمٍ وَإُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَارُونُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قُلْ إِنْ أَمْ فِيها يَخْتَصُّنْ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا لَنَا كَبُوَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سماء علينا أبعظت أم لم تكن من الواعظين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 إن أجري إلا على رب العالمين أكتركون في ما هناء أمين في جنات عود فجروهم نخل طلعها هضيب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 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ وَشُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 111. 122. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. بنتجني وأهلي مما يعملون، فنتجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَسَاءَ مَقَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رب ك لهم العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إن قال لهم شعيب ألا تتقون.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 أفلكي لا ولا تكون من المخشرين وزن بالقسطاس المشتطيب ولا تبخش الناس أشياءهم ولا تعث في الأرض مفسدين. اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُشَرِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مِنِهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين ألا قلبك لتكون من المزرين بالشأن العربيين، فإنه لفي جبر الأولين، أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةٌ أَيْ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءَ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 124. ما مَا عنهم ما كانوا يمتعون 125. فما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى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 لئن يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا فذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا ve şayet öğrenenler zulümü ayın kalbiyle Bismillahirrahmanirrahim. تلك آيات القرآن وكتاب مبين تدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم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 فَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّمَا قَالَ مُشَاعِلَ أَهْلِهِ إِنِّي أَنَّشْتُ نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزْكَ أَنَّهَا جَانِ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُغْشَلُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ وقد لحسنا بعد شوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير شوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاشطين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَبَرِئَ شُلَيْمَانُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وردنا نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحضمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون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 لا أعذبه عنه عذبا شديدا أو لا أذبح عنه أو لا يأتيني بشقان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئ ك من شبئ بنبئ يقي. إني وجدتُم رأتا لكم وَأُتِيت مِن كُل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَيَعْلَمَ مَا تُخْفُونَ فَيَعْلَمَ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ سجدة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 فَمَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون. قال نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فاضري ماذا تأمرين؟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 فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدونني بما فَمَا فما اتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلن أكأنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج النهم منها، ولا نخرج صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيت به قبل أن تقوم من مقامك فإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مشتقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ أَلَنَكُنْ لَهَا عَرْشًا هَانَ ظِلُّهُ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْكَ أَنَّهُ فَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُشْلِمِينَ فَصَدَّهَا مَا كَانَ التَّعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اضيرنا بك وبمن معك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 قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن وَمَكَرُوا صادقون فمكروا مكرًا ومكروا مكرًا, مكرا هم لا يشعرون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 لَقَدْ جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَقَمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ كُبَرٌ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ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 Allah'ım dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasibeyle. Ya Ekremel Ekrem'in, onları mağlup etme. Ya Hayyü Ya Kayyûm onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle.